أنا نعيب عنج من مقابل الفريق مفارقة إيش الملكي والرجاء الوضويل المسيح العادة الجوائح و التوش عارف عارف جوائي و التوش نطيفة حديث بعض المقابلة وهنا تحقيق الانتصار كأكد من خلاله و مكان الفريق الإيش الملكي و العبل يوم الفارح تاريخه الكبير كلمة حقا مقابلة صحيح نحن نسمع نعم صحابة بولزالين لكل بقية نديو الباشر و نكية طبعا عندي ما نقول لكم بانه يعني ااا ديال احتنا ابني هذه الطويه اللي تكون الجزائيه باش باش نغطيو على الوجه البايخ ديال النادي هذه السنه هذيك لان ما كانش المستوى ديال فريق الشمال اكيد الحمد لله سمعتنا الاندلسيه ما اي حاجه كتناح على الهدف في المقابله هذه اللي هو المستوى الوجه البايخ ديال النادي السنه فريق الرجاء البيضاوي حتى الخطا اللي هو كان كان يلعب الفوز ماشي ماشي فوز اللي هو كان عز واحد الضغط كبير الناس اللي خدم اللي... بلا... كانوا... يعني لا بلا كما واحد الضغط كبير دخلوا احنا استطعنا باش نفاض المقابله اليوم الجمهور ديال فاسوليك كان مصون بك قال انك جويد هذه شويه الانتصار قلت انك كتمنى باش يكون هذا اخر ممكن يعني هل ديك عروس الانتقال لنادي آخر لا داخل المغرب ولا خارج شفنا صوارات كون ان شاء الله اي اسئله على الصوارف على البطوله ديال <سؤال> العالم يعني واش ما كيقاطعش اللاعبين باش يلعبوا اللي كنا ونتعارف الفرق المغربيه ما ننتظر الله